والذين ل ظ موسوعه النابلسي بشر أ و ل ر للعلوم ا ل الاسلاميه وهو السميع العليم بل قالوا أبغاث وأحلام موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ن رجالا نوحي إ ف ا س م ل ا تعلمون و م الله ج ع ن م الحسنى ج ي ن ومن ن ا ا ه م ش و أ س ل ك ن ا ل م س ر ف ي ن لقد ل أ ن ن ز ا إليكم ك ت ا ب ا ف ي ه ذكركم أ ف ل ا ت ع ن و ن و ك م ق ص ن ا من قرية ك ا ن ت ظ ا ل م ة و أ ن ش ا بعدها, بعدها ق و م ا آ خ ر ي ن فلما لا ت ر ض و ا و ا ر ج ع و ا إ ل ى م ا أترفتم فيه و م س ا ك ي م ل ع ل ك م ت س أ ل و ن ق ا ل و ا يا و ي ل ن ا إنا كنا ظ ل م ي ن فما زانت تلك د ع و ه م جعلناهم حتى جعلنا ش ر و م ا خ ل ق ن ا ا ا ل س م ه د ل أ ر ض وما ب ي ن ه م ا د ع ب ي ن لو أ ر د ن أن نتخذ ا ل ه ا ل ت خ ذ ن ا ه م ن ل د ن اجتماعي ف ا ل ن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 موسوعه ن ا النابلسي معي وذكر للعلوم أكثرهم ن الاسلاميه أ ر س ن من من قبلك ر و إ ل ن و لا إله إ ل ا أ ن ا ف ا ع ب ل س ي ل ل ا ل و م ا ل د ا س ب ب ح ا ن ه ل ع ب ا د م ك ر م و ن ل ا ي س ب ق و ن ه ب الله ق و و م بأمره ي ع م ل و ن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 و ََََ ج ع ل ْ ن اسماء فِيهَا فِجَاجًا ُُُ ب ل ل ً ا ََ ع ّ ه ْ يَهْتَدُونَ ََََ و ج ع ل ل س َّ م الله مَحْفُوظًا وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْ آيَاتِهَا معرضون وَهُوَ ا ََّ ذ ِ ي خ ََ اللَّيْلَ َ ق و ن َ ا ر ََ و ا ل ش َّ م ْ س َ وَالْقَمَرْ ل ك ُ ن ى ا س م ا ج ع ل ن ا ل ب ب ش ر من ق ل ك ا ل ح س ن وإلينا ت ر ج ع و ن و إ ذ ا رآك ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إن يتخذونك إ ل ا هزوا أهذا ل ذ ي يذكر آ للعلوم ه بذكر الاسلاميه ن هذا ا ل و ع د ه ا ل ن ص ا د ق ي ن ل و ي ع ل و م ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا حين ل ا يكفون و عن ج ه م ح ي ن لا ف ت ت ب ه موسوعه فلا ت ط ي ع ن ر النابلسي و ا هم ي و ولقد س ت ه ز ر للعلوم فحاق ب ا ن ه م الاسلاميه ن و ا به ي ت ه ز ئ و ن ق ك ك ل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 أ ف ل انما ي ر و أنا نأتي الأرض ننقصها ن أ ط ر ف ه انذركم أفهم ا ا ل غ ب و قل إنما أ بالوحي ولا يسمع الصوم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ولئن نفحة م ن عذاب ربك ل و س و ن ي ا و ي ل ن ا إنا كنا ظ ا ل م ي ن ونضع للعلوم ق ص ي ا ل ق ي ا م ة ف ل ا ت ل م نفس ش ي ئ ا كان مثقال وإن من حبة خرد بها وكفى ولقد بنا حاسبين ولقد آتينا موسوعه ى ا ل ف ر ق ا ن و ض ي ا ء وذكرا ل م ت ق ي ن ا ل ذ ي ن ي خ ش و ن ر ب ه م ب ا ل غ ي ب وهم من ا ل س ا ع ة م ش و ن وهذا ذكر م ب ا ر ك أ ن و س و ا ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ل ت م ا ث ي ل الله ت أنتم ي ا ل ا ح س ن ا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل موسوعه النابلسي ل ل ع ل ى ذلك م ن الاسلاميه ش ه د ي ن و ت ك م بعد أن ت و ل فجعلهم جذابا إ ل ا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا إ ن ه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م قالوا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 إ ن ك موسوعه أنتم ا ا ل ل ن ن ثم ك ا ل ى ر س م ل ق د علمت م ا ب ل س ي ن ن ط ق ق و ا ل أ ف ت ع ب د و ن م ن دون ا ل ل ه م ا س ل ا ي ن ف ع ك م ش ي ئ ا ولا يضر قفل ك موسوعه ل م ا و ن من دون ا ل ل ه س ي للعلوم ا ق ن الاسلاميه و حرقوه وانصروا ه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 ف ا س شركه الهدى شركه دعويه من القوم غ ي ك ربحيه ا ا ن ن م ذات م و م س و ء ف أ غ ر ق ن ا ه م أ ج م ع ي ن وداود وسليمان إ ذ يحكمان في الحرف إذ نفشت, اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فبهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما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 ولسليمان الريح عاصفه تجري ب أ م ر ه تجري بامره الى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء علمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا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 وذنو ن و ذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله إ ل ا انت سبحانك سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه ربنا تبارك فردا وانت خير ا ل و ا ل ث ي ن فاستجبنا له ووهبنا له له ه زوجة إ ن م ك ا ن و ا ي س ا ر ع و ن ع ي النابلسي خ ي ر للعلوم الاسلاميه أحصنت اسماء من الله ا و ح س ن ى ت ق ط موسوعه م ك ل إ ل ي ن ا راجعون فمن ي ع م ل ا ل ص ا ل ح ا ت و ه و م ؤ م ن ا ل ا كفران ل س ع ي ه وإنا ل ك ا و وحرام حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل, كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله م ن هذا س ل ك ن النابلسي ظ ا م ي إنكم م و ت ع د و ن من ل ل ع ل و ك الاسلاميه ن ه ؤ ا وكل ل موسوعه النابلسي ل ل ع ل إن ا ل ذ ي ن س ب ق ت ل ه ا س ه م خ ا ل د و ن ل الله يحزنهم ف ز ع ق ا م الحسنى م يومكم ل ا هذا ئ ك ة ه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 موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وانا دريء قريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتون وإن أدري موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه م ن ى م ت ص